وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه، إلا نوح إليه أنه لا إله إلا نفعضون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سذحانا بل عباد مكرمون.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 فذلك نجزيه جنّ، كذلك نجزي الظالمين، أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، ففتقناهما، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أ يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعل لهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون